فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتهم فشدوا الوثاق فإنما من بعد وإما فداء أن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا بسبير الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تصير الله ينصركم إن تصير الله يصدكم ويثبت أقدامكم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 دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله بولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إما جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأيهم قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا نعصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا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 وأنهار من عسر مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما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 اتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأما لهم إذا جاءوا هم ذكرى أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومتواكم ويقول أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأى الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفصلوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولا الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الناس قفالها إن يرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما فلالله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم المداركة يصربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أفضالهم ولون شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 بعد ما تبين لهم الردى ليضر الله شيئا ليضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن تبرير الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْتَجُّ عَلَيْكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَوْضَانَكُمْ هَأَ أنْتُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا وقفي سهيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون um